إخوان هل سمعت برجل اسمه أبو محمد الترجمان الميورقي طب سمعت بكتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب؟ سمعت بهذا الكتاب لمن هذا هو على كل إن هو لأبي محمد الترجمان الميورقي هذا إخوان له قصة عجيبة طبعا إخوان معنا حقيقة قصة يعني كائنة عجيبة حصلت طبعا أبو محمد الترجمان رحمه الله توفي سنة 832 الهجرة 832 الهجرة يعني كان معاصرا للحافظ بن حجر وغيرهم أبو محمد الترجمان يا إخوان كان هو يتكلم يتحدث يقول أنه كان قبل ذلك نشأ على النصرانية وكان اسمه قبل أن يس قبل أن يسلم أنسلم تورميدة ونشأت ولد في جزيرة في البحر المتوسط يقول كانت هي جزيرة كانت جزيرة بين جبلين ويشقها وادي نشأت أنا في تلك الجزيرة التي في البحر المتوسط في في ذلك القرن يقول نشأت في بيت نصراني متدين فأخذني أبي ولما بلغت السادسة من عمري فوجعدني عند القسيس قال فحفظت نصف الإنجيل في سنتين فحفظت طبعا إخوان إنجيل يعني صعب وأخبار وقصص يعني ما يمكن حفظها الله عز وجل سبحان الله يسر قال ولقد يسرنا القرآن الذكر فعلما مذكر أما الكتب قديمة فأض يعني بعد ما حرفت أيضا يعني كانك تقرأ مجلة وتقرأ ما يمكن حفظها وكبيرة جدا فقال حفظت نصف الإنجيل في سنتين وتعلمت لغة الإنجيل لأن له عدة لغات إنجيل هم المحرف قال ففنبغت وظهرت عليها على عليه رحمه الله مخايل النجابة في في صغره قال فلما أن أنهيت أدخلني أبي إلى طلبت علم النصرانية في مدينتي التي كنت فيها، فتعلمت، نعم قال أخرجني من مدينتي وذهب بي إلى قسطلان، المدينة المشهورة التي ينسب لها الإمام القسطلاني، قال وكانت مجمع لطلبة علم النصارى النصرة، قال فتعلمت هناك الطبيعيات والجغرافيا. وعلوم و... يعني ما, ما... ما يسمونه علما وراء الطبيعة أيضا قال وتعلمت ال... الانجيل العهد القديم والعهد الجديد وكل هذا قال في كلها في ست سنوات يعني كل حياة علم وطلب وتحصيل بعد ذلك ذهبت رجعت إلى دياري التي خرجت منها فقال لي أبي يا أنسلم تذهب الآن إلى مدينة بلونيا بالأندلس وذلك إخوان بعدما استعمرها أو بعدما احتلها الصليبيين طبعا ذهبت معالم الإسلام في الأندلس وقتل المسلمين وأقيمت عليهم محاكم التفتيش ودواوينها الكافرة الجائرة وكما قال أول بقاء الرندي حتى المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبانوا حتى المنابر تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترثي وهي عيدان قصيدة الإلياذة حقيقة الفراقية المفكية لابن بقاء رندي يصف فيها حالة الأندلس بعد ذلك يقول فذهبت إلى بلونيا بعدما انتشرت في أسبانيا النصرانية وظهرت معالمها وكانت بلونيا هذه يا إخوان هي قطب وكعبة وقبلة النصرانية العالمية كلها قال كان يجتمع في كل سنة أربعة آلاف ليس من نصارى قال من خل من خلاصة النصارى يعني شد علمائهم معرفة قالت وهم يلبسون الملاحف طبعا عند نصارى الملاحف هذه يسمونها صباغ الله يعني هم هؤلاء هم كما يسمونهم خلاصة النصارى في العالم قال فذهبت فكنت فيهم قال فتعلمت فذهبنا يقول إلى هذه المدينة بلونيا وكان عليها أكبر قسيس النصرانية في ذلك الوقت كان كبير السن قال وكان ملوك أوروبا كلهم يبعثون إليه بالهدايا والاستفتاءات والأسئلة ويتقربون إليه ويتبركون به ويطلبون موادة قال فنحن أتينا للأخذ عنه قال فتعلمت أصول النصرانية وأحكمت فروعها وما يترتب عليها وكل شيء يتعلق بها فكنت أشد هؤلاء عناية ودراسة قال فاستفاني هذا القسيس لنفسه هذا القسيس الكبير قال وآثرني من بينهم على خدمته فجعلت أخدمه وأقوم على حوائجه وعلى أهله وخزائن أمواله <تصفيق> رهابين أشد وغنى من الملوك إن كثير من الأحبار والرهبار ليأكلون أموال الناس بعض قال فحتى أعطاري كل مفاتيح خزائنه وكل أسراره قال, فجأ... قال طبعا إلا غرفة واحدة غرفة واحدة ما كنت أعرفها يقول وأظنها هي التي كان يخلو فيها كانت غرفة صغيرة يقول فيها بعض الكتب وكان يذهب ويخلو فيها ولا يذل أحدين أن يدخل عليه طبعا هذه القصة الحقيقية يا إخوان قال فخدمته وجلست معه على ذلك عشر سنين عشر سنين فطبعا يعني بلغ في كل هذه الرحلة يعني بلغ تقريبا الخامسة والثلاثين من عمري أنسلم ترميده هذا فأصبح هو يعد النائب عن هذا، طبعاً بينه مفارقة عمرية كبيرة، ولكن علماء النصارى وروهابينها وقساوستها وبطارقته ينظرون إلى هذا الرجل على أنه هو الرجل المقدس القديس الذي سيكون بعد هذا القسيس الكبير. يقول أنس لم ترميدة وكان في كل سنة تجتمع قساوسة العالم فيبحثون معاني الأناجيل. يبحثون معاني يعني مجلس علمي يبحثون معانيها يفسرون بعضها يتناقشون في بعضها قال فلما حضرت تلك السنة أصيب صاحبنا بيوم هو يقول أصيب صاحبي بيوم من الدهر بمرض لم يستطع معه القيام فقال لي يا أنسلم اذهب أنت إلى هذا المجمع وانظر إلى ما يتناقشون فيه وانظر إلى استفساراتهم وإشكالاتهم يقول أنسلم فذهبت إلى هذا المجمع فدخلت وإذا بهم كبار النصرانية وجلسوا يتناقشون في بعض مسائل النجيل. أين فلان قال والله الإمام القسيس صاحب القداسة مريض ما يستطيع الحضور استعرضت بعض المسائل يقول أن سلم فكانت المسألة المعضلة التي طرحت ما جاء في إنجيل في الأصحاح الفلاني أن عيسى قال لحواريه يا حواري لما سألوه متى يزيل الله هذا الظلام فقال عيسى هل في لن يزيل أحد هذا الظلام إلا حين يبعث الله البارقليط إلا حين يبعث الله البارقليط طبعا هذه هي معربة من كلمة البركليتوس، إلا أن يبعث الله البركليتوس كذا قال فحام هؤلاء في معنى البركليت، فكل يدلي بدلول كل يرى رأيه يقول هذا المعنى كذا وآخر يقول معنى كذا والآخر يقول معنى كذا يقول فاختلف الناس وعلت الأصوات واحتدم النقاش يقول ولم نخرج بشيء يقول أنس المترميدة فرجعت إلى منزل صاحب القداسة في قسيس فوجدته على فراشه فدخلت عليه قال كيف حالكم قلت بخير قال ما هي المسائل والمواضيع التي ناقشتمها في المجمع قال قلت والله ناقشنا مسألة معضلة ما استطعنا أن نجد لها حلا قال ما هي المسائلة قال فصل في الإنجيل يقول أن الله لن يزيل الظلام إلا أن يبعث البارق ليت. قال فتبسم هذا القسيس. شوفوا يا إخوان. قال طيب ماذا أجاب فلان؟ قال فقلت فلان أجاب كذا وكذا. قال هو فلان. قلت وأجاب كذا وكذا. قال طيب أنت ماذا أجبت؟ قال والله أنا كان جوابي كذا وكذا. قال ما كلكم الله أصاب ولا كلكم الله قارب. قلت وتعرفه يا شيخي قال أعرفه كما أعرفك أنت أمامه قال فقمت أبكي هذا الأنسان وجعلت أقبل رأسه ويديه وقدميه حتى يخبرني بمعنى البارق لي يقول, يقول فبكى وقال سألتك بالله وروح القدس ألا تخبر ولا تشيع ذلك عني قال لا والله لا شيء قال يا بني انتبه هذا الأمر لو أظهرته ما سبقتنا النصرانية اليوم يقول فجعل أخذ على العود والموافق قال يا بني إن البارقليط هي باللغة اليونانية القديمة وهي تعني طبعا الآن موجودة هذا نص حتى الآن إذا ذهبت ماذا قالوا يعني المعزي أو من حصلت مناظرة سمع زغلول نجار مع ال شو اسمه مع نصراني أتابعه حتى بهذا النص يعني فلكن خبراء يونانية قديمة يعرفون معناها المعنى المعنى الحرفي لها فقال قال أئتني بكتب يونانية قديمة فأتى بها فقال افتح لما أتى بمعجم وفتح له يعني ك بطريقة معينة فتح له قضية بارقية فماذا وجدوا يا إخوان باركريت هو رجل كثير الحمد رجل كثير الحمد يعني هذا معنى الباركريتس رجل كثير الحمد قال يا ابني وهذا الذي بعث في المسلمين وهم على دعوته ويتبعون قرآنه ما اسمه قال يقولون أحمد ومحمد قال هذا هو وزن المفاعل في في الرجل كثير الحمد قال يعني يا شيخ البارقليط الذي بشر به عيسى هو هذا محمد نبي المسلمين الذين قاتلهم وبيننا وبينهم قال والله الذي لا إله إله إنه له إنه له الحق رأي إخوان الله عز وجل عزوجل قال يعرفونهم كما يعرفون أبناء يقول هذا أسلم قال فقلت له طيب أنت قال وأنا والله على ما هم عليه قال طيب أنت الآن تظهر النصانية وتفعل ما تفعل رجل يعرف الحق ويتركه قال يا ابني أنا ما عرفت الحق إلا كبر برسرني وأنت ترى ما أنا من الجاه والمال والشرف عند النصانية فانا إما إن جهرت لهم بديني قتلوني وإن تركت وخرجت في المسلمين خفية ذهبت لهم ماذا قالوا لي سيقولون لي رجل نجا نفسه بنفسه الله يوفقنا وياك يلا أعبد صلا يقول فهلكت جوعا وهلكت هو يعني يظن هذا من تعزي من تغييب شيطان وتعزيني قال فقلت أنكثوا على ما نأري حتى ألق الله وأنا والله على دين عيسى قال يعني هؤلاء كلهم ليسوا على دين عيسى قال أما عيسى دين عيسى الحقيقي فليسهم عليه كلهم كل هذا نصلي يجوف قال يعني أنت أكبر الدنيا ذي كلها و... فقال طيب فما تنصحني به قال سألتك بني إن كنت تذكر قبل عشر سنوات ما هي, دي ما هي بلادك فقلت أنها الجزيرة التي كانت شمال تونس على البحر المتوسط فسألتك عن موقفك من المسلمين حتى أرى هل أنت تحبهم أو لا تحبهم فإذا كان كذلك فارجع اليوم إليهم ارجع إلى بلادك ثم اذهب إلى حاصمة المسلمين تونس هناك بالقيروان فاذهب فيها وادخل الإسلام وأنجو نفس بنفسك في الدنيا والأميرة يقول أنسلم فخرجت وودعته وأعطاني أموالا ودراهم وذهبا بعد ذلك إخوان يقول فذهبت إلى الجزيرة التي نأكل فيها أربعة أشهر فلما دخلت فيها طارت النصارى فيها والقساؤس جاء أعلى من في الأرض بعد القسيس صاحب القذاسة أنسلم ترميدا يقول وأنا أكتم أمري ومتحرج من هذا أخشى أن أموت على الضلالة التي أنا فيها قال فمكثت أربعة أشهر ثم ذهبت إلى جزيرة سقلية قال وما يزال المسلمين يقول عادها الله للمسلمين قال وما يزال الحرب فيها قائمة بين المسلمين ونصارى قال فاتخذت أصولهم كل أمورة في أسهر مباشرة يعني هو من كبار نصراني حتى ذهبت إلى تونس قال فنزلت وإذا بالرهبان أهل الذمة في تونس إذا كانوا المسلمين يستقبلوني على موانئ تونس قال وكانت موانئها كبيرة يقول فاستقبلني أهل الذمة وأصبحوا يضربون ويزمرون ويرحبون أن هذا عالم العالم الرباني صاحب القداسة يقول فنزلت عليهم ومكثت بين ظهرانيهم ربعة أشهر فبعثت إلى الأمير أبي أحمد أمير تونس أيده الله ويقوله يقول فبعثت إليه أو بعث إلى من حوله أو سألت هل فيه من يعرف لغت لغتنا عند الأمير هذا أبو, محمد أبو أحمد قالوا نعم فيه رجل من خاصته ويعرف لغتنا فكتب إلي هذا السلام ترميدا وأخبره أنه سيدخل في دين الله وأنه يريد أن يكون على يد السلطان فهذا الرجل وزير فرح يعني أن هذا إسلام الرجل سيكون على يديه فيسر وكلم السلطان ونادى عندئذ أنسلم ترميده ودخل معه إلى قصر السلطان أبي محمد فلما دخل عليه قال له أبو أحمد كان وكان يختبر علمه قال له ماذا تتقن من العلوم فاستعرض عليه علوم الطبيعيات وعلوم الإلهيات وعلوم الفلسفة وعلوم كل شيء فقال الحمد لله الذي هداك للإسلام بعد, بعد أن كنت عنها من الظالين قل بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله قال قبل هذا وقبل أن أسلم أريد أن تشهد النصارى وتسألهم عني أمامي الآن ثم أنا أظهر فيهم وأجهر بإسلامي فضحك وقال سألت الذي سأله عبد الله بن سلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأخذ هذا أنسلم وضعه خلف ستار ونادى النصارى كبار النصارى في تونس دخلوا عليه قالوا ما رأيكم في أنسلم ترميدا قالوا هذا قدسه الله هذا أشرف علماء الأرض أو ثاني أشرف علماء الأرض وهذا الذي كذا كذا قال طيب لو بلغك معناه أنه مسلم قال فأخذوا يصلبون معيذة بالله من هذا كيف نحن يقول فظهر فظهر فيهم وقال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فجعلوا يصيحون ويتناخرون يقول ما أردت الإسلام إلا لتنكح لأن الرهبان يحرم عليهم الزواج قال آآ آآ زين سزينت الدنيا في نظرك وأنت تريد أن تنكح يا عدو الله وجعلوا يتكلمون به فطردهم الأمير السلطان قالوا فجلس هذا فسمه أبو محمد لنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الترجمان لماذا يا أخوان سمي الترجمان تعلم اللغة العربية بتفاصيلها ببلاغتها بمجالاتها كلها في أقل من سنة كل علوم اللغة العربية تعلمها في أقل من سنة وجعل يترجم كتب النصارى إلى المسلمين باللغة العربية ثم قال للأمير هذا أبو محمد رحمه الله أنسلم دخل في الإسلام وتعلم علوم الإسلام وأصبح فقيها من فقهاء المالكية أصبح فقيها من فقهاء المالكية فقال له أنا ما أرضى أن أمكث حتى أجاهد في سبيل الله وأفتح سقلية وأصبح رحمه الله هو قائد الأساطير الإسلامية في ضرب سقلية وهي كانت بيد النصارى الآن ذاك وكان في أثنائه في حربه وجهاده صنف كتابا يا إخوة ضرب بنيان النصرانية في زمنه يعني هدم أصول النصرانية من يا إخوان هذا هو أعلم الناس بالنصرانية هذا الكتاب يا إخوان هو تحفة الأريب في الردي على أهل الصريب هذا يا إخوان استعرض النصرانية بابا بابا وأصبح يظهر تناقضاتها ومعارضاتها العقلية والنقلية وأصبح يبين مفاسدها و. لما يترتب عليها من أضرار في الدنيا وفي الآخرة ويضرب كلام بعضهم ببعض فانتشر بعد ذلك رحمه الله أن صار اسمه سيدي, سيدي تحفة سيدي تحفة نسبة إلى تحفة الأريب تحفة الأريب في الردي على أهل الصليب ثم مات شهيدا أبو محمد الترجم رحمه الله في غزوه لما وقتاله للصليبيين بعد انظروا يا إخوان هذه الحياة الطويلة العريضة التي فعلا ملئت أحداثا فطول الحياة طول الحياة طول الإنسان يا الإنسانية ليس بطول السن وإنما بساعة الأحداث يعني فعلا هذا الرجل الذي عاص هذا الأمر كله ثم دخل في الإسلام وأصبح من عمالقة المسلمين وقضى مضاجع نصرانية في وقته وأنا حقيقة الكتاب أنا أنصح بإطال عليه وهو يعد من جملة الكتب المحورية لمن أراد أن يناظر النصارى لمن أراد أن يناضر النصارى حتى أذكر أن قلت لكم زغلول كان يناظر نجارها الدكتور كان يناظر نصراني عبر الإعلام يعني وكان يعتمد على كتاب تحفة العليب لعبد محمد الترجمان متوفى سنة ثمنا ثمانمائة وثلاثة هذا كان ال النصراني كان دكتور في في اللغة اليونانية القديمة فقال له ما معنى البارقليد قال معناه المعزي يقال إيه نعم هذا قال بالنص قال يقول القصص أنا معناه معزي قال زهرو أنا ما أسأل القصص أنا أسأل الدكتور كارنل في العالم باللغة اليونانية القديمة ما معنى البرقليت أترك عنه القصص أنت باللغة بمعرفتك ما معنى فضحه قال أنت صاحب حجه يقوله نفسه في الإعلام أنت صاحب حجه قوية فقال طيب أخبرني أمام الناس. ما معنى قال طبعا نقول باراكليتوس قال فقال هو الذي يكثر حمده ويكثر حمد الناس له هو الذي يكثر حمده ويكثر حمد الناس له قالها صلاحة هو الذي يكثر حمده ويكثر حمده يعرفونه كالله جلقى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا نظر الله عز يا إخوان بفضله ومنه وهبنا الإسلام من قبل نعم من ما معنى يا إخوان المن هو أن ينعم الله عز وجل من غير سبب ومن غير سؤال لهذا سميت الكماء يا إخوان الكماء سميت قال نبي من المن يسمى منن لماذا يا إخوان منن لأنها تخرج من غير سقي ولا زراعة تخرج من غير سبب الله عز وجل يخلقها كذبه عند أسبالك من غير زراع يعني من دون سائر النباتات من دون سائر النباتات لازم زراعة بدرة تسقيها ثم تزراعها ثم تظهر المن هذا لا يظهر مباشر ولهذا سمي منن لأنه يظهر من غير سبب ومن أسماء الله عز وجل المنان لأنه الله عز وجل ينعم على عباده ويسدل عليه معروفه من غير سبب من غير سؤال فما قال لكم يا إخوان من ودعا إلى الله عز وجل أن يسأله علما نافعا ويسأله هداية تامة وصراطا مستقيما حتى يلقى الله عز وجل فالله أكرم من عبده أن يطرق عبده بابه ولا يفتحه عليه نسأل الله عز وجل هداية تامة وصراطا مستقيما حتى نلقاه